ثم إلى ربكم رجعكم فيلبيكم بما كنتم تعملون إنه علِيم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ظر دع ربه منيبا إليه دع ربه منيبا إذا خوله نعمة منه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله آداب، وجعل لله آداب ليضل عن سبيله.